زراعه القرآن الكريم من القاهرة تقدم القرآن قران وقضايا معاصره اعداد وتقديم احمد نجم بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوه المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونرحب بالاستاذ الدكتور محمود عباس الاستاذ بجامعه الازهر الشريف حفظ الله ولكل دكتور محمود نماذج بشرية صورها القران الكريم تحت هذا العنوان نتحاور على مدى 10 دقائق يعني من النماذج البشرية التي طرحها القران الكريم على الناس نموذج المنافق كيف ترون صورة المنافق في كتاب الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعث فلا يزال القران الكريم يطرح علينا النماذج البشرية السويه والنماذج البشرية المرضية يطرح القرآن الكريم علينا هذه النماذج كاشفا عن اسرارها واحوالها واغوالها النفسية يطرحها علينا مرسومة بكلمات الله القدسيه ومصوره بابداع الخالق الباري المصور جل في علاه الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ومن النماذج التي صورها القرآن الكريم بسماتها وقسماتها وتقلباتها نموذج المنافقين المخادعين في كل العصور ولانهم أشد خطر على الامه وعلى كل مجتمع مسلم فقد ركز القرآن الكريم على كشف فضائحهم ومخازيهم في العديد من سور الكتاب وآيات البينات حتى أنزل الحق في شانهم سوره كاملة هي سوره المنافقون والقران الكريم يقدم إلينا هذا النموذج البشري البغيض البغيض في الشكل والمضمون بغيض في المظهر والجوهر فالمنافق قد يتوارى احيانا فانت مظهره البريء وكلامه المعصول ليخدع الناس عن سره وحقيقه أمره ومن الناس من يوجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الحصام وكان في حياتنا العصرية من اناس يملكون القدره على خداع الناس بالكلامات ويغيرون لهم خلات ما يبدنون ويغيرون الحب وقلوبهم تنطوي على كره بغيض حتى اذا تهيأت الفرصه وراوا فيك غفله فيا ويلك مما تخفيه الصدور وقد يفتضح سر المنافقين إذا مرت بالبلاد والعباد احداث تهدد مكاسبهم بالزوال عندها يختل توازن المنافق في الفهم وفي الفكر فاحيانا يحافظ على التصنع والمداراه حتى لا يتفف امر أحد واحيانا تغالبه الحسره على ماض مهدد بالضياع فتسمع امثاله كلمات خائفة مرعوشه وفي كل الأحوال يغيب عنهم التعقل والفهم الصحيح كانهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم ومهما تكن حالة المنافقين في الشكل والمظهر او في كلامهم وتقلبهم فصورتهم في كتاب الله كما يقول مولانا جل في علاه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون نعم دكتور محمود هذه الايه الكريمه تكشف لنا عن نفاق العقيدة اعن الله تعالى له كيف يعني يعرف الناس علامات هذا النوع من النفاق تشد انواع النفاق واعظمها خطرا على مستقبل الإنسان يوم القيامه ونفاق الاعتقاد ومعناه أن يدعي الإنسان الإيمان وهو غير راض بحكم الله ورسوله وربما زعم أنه مؤمن وليس للايمان في قلبه مكان ولا تجد له في حياته أثرا اتباعي احكام الله ورسوله يرفض ان يحتكم الى كتاب او سنه كما صورته الايات من سوره النساء في قوله سبحانه هل ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت فقد امروا ان يكفروا به ويزيد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عن قصودا وفي اسباب نزول هذه الايات ورد أن أحد المنافقين تخاصم مع يهودي في ارض فجعل اليهودي يجرّه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهما وجعل المنافق يجر اليهودي إلى كعب بن الأشرف ليحكم بينهما ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي على المنافق لان اليهودي كان صاحب حق ولكن المنافق لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لليهودي انطلق بنا إلى ابي بكر رضي الله عنه فحكم ابو بكر لليهودي ولم يرضى المنافق بحكم ابي بكر رضي الله عنه فجر اليهودي إلى عمر رضي الله عنه فقال اليهودي إن هذا الرجل لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بحكم ابي بكر رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه انتظر حتى ادخل البيت لحاجة ثم اخرج اليكما فخرج معه سيفه واخذ يضرب به المنافق حتى فرد ولما بلغ الامر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن عمر قرق بين الحق والباطل وسماه الفاروق لا القرآن القران الكريم في تتبع الملامح وكشف الاغوار النفسيه للمنافقين الذين يرتضون الاحتكام الى الله ورسوله فيقول سبحانه في سورة النور ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون اين يكن لهم الحق ياتوا اليه مذلين اف قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون انهم اناس من بني جلدتنا يتكلمون بلساننا فان دعوتهم الى شريعه الله ورسوله ارتعشت قلوبهم كانك تدعوهم الى سريعه السقوط مع انهم عاشوا 60 عاما كما عافى شعبنا الطيب تحت قيادته هناك محكومين بالظلم والاستبداد وبالسيف وقهر الجلاد فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق الله العظيم ايوالفقه الممنون نماذج صورها القرآن الكريم دار الحوار مع الاستاذ الدكتور محمود عباس الاستاذ بجامعه الازهر الشريف ويتجدد اللقاء في حلقه قادمة ان شاء الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته القرآن وقضايا العصر اعداد وتقديم احمد نجم